بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملكم الليل إلا قليلا نصفه أو انقف منه قليلا أو زد عليه ورسل القرآن ترقيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِيهَا هَارِسًا طَوِيلًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبَّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَتَّخِذْهُ وَكِيلًا اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالَ وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كتيبة مهلا إن أرسلنا إليكم رسولا ساهدا عليكم كما أرسلنا إلى في العون رسولا فعفى في العون الرسول فأخذ ماه أخذوه فكيف تتقون إن كبرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مسعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يخدر الليل والنهار علم أن لن تحسوه فتاب عليكم فطرأوا ما تيسر من القرآن